جئ ك يا خشع لجلال وجهك يخشع ال هنفا وبعز عزك يحتمي الضعفاء ف بالعفو باب رضائه للتائبين للتائبين إذ لبابك جاء إني إليك تيت يا يا رب الوراء وخطى المتاب وخطى المتاب تضرر ورجاء مولانا مولانا يا مولانا يا مجيب دعانا يا مولانا انا مولانا يا يا يا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا اغفر خطايانا واحفظنا ورعانا وازدنا ايمانا يا مولانا وازدنا ايمانا يا مولانا خالق البهاء والجمال صان محمد البهاء والجمال بعث محمد بالرسالة كونت الال نصب الجبال كونت نصب الجبال دفّق الغدير وشللنا دفّق الغدير وشللنا مولانا مولانا اجيب دعانا يا مولانا مولانا مولانا يا مولانا مجيب دعانا يا مولانا اغفر خطايانا واحفظنا ورانا اغفر خطيانا واحفظنا ورانا واجدنا يا مولانا ايمانا يا مولانا, إيمانا يا مولانا. مولانا. هيا ونزوروا هيا ونزورو حيا ونزورو شعشع الله اكبر واذا زمان <زيق> شراب الله اكبر هيا هيا ونزورو هيا ونزورو هيا ونزورو هيا الله اكبر